وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مرحبا أخوش ربستان قيش لنا درزي في أنجم لو زنجير باسي كهلما مجارد ببنا ونشاني روم كرنوي باورا راسي كان وراس كرنوي بيرو باورا هل كان أمشو عز وجل لخزمة درزي كتازة دبين بلانشاني حكم الاحتفال بالمولد النبوي حكمي آهنج جيران حفلة كردن بمناسبه في وندي لا في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم آية لولاتي امو لزربي ولاتاني جهان كآهنج ده جيريت حفلة كريت بهوي لا في غمار إخوة وبمناسبةه آية حكمي أم كارب دعيا لی اسلام داشت شون او اسلام چون باسید کاد. آم باسه بیان می‌خواد علا بسید درست آورد کین باتیلو تصلیح رضی شو به هر نجیانی او بوی خلقی اصفهان کاد. آم باسه باس منکر لا زنچی رباسی عقیده. خودمان ایم از زنچی رباس کمانهای درباره رنکر نویب آور عقیده و رااستکردنەوە بیر و هلا حالا کەلرا خللکە هەیە بۆچی ئەم باسا هاتا ریزی ئەو باسەوە لە بەرچنهەت یەکەم باسك زنج و من هەڵ بودر باري عاقیده و باورکە چوار محااضرما لەسەر باس کرد دوان لسر تبارکی مشروع و تبارکی مشروع دوان لسر کلاممات اوولیا ئەم بااسش ما ئامادەکردبوو دبو بکوو ترتیبیس ترتيب هاتا ئەم زو پوز لم ب دوهم هوكر لا بيرباوري خشيوا يا كاسيك لم مولودا كالحقيقه دا بدعيه كاسيك 1 درهمي صرف بكاد كان, كان, كان أم هم مولود عز وجل كان همو همو اما الحقيقه عقيدهي غلطه ببي بلقال دليل دروس كراو وتراوا شي دليل يكيل سر وباسه فقاري صيام هندي خلق هندي لنا مصمانا بتايبتي بلين خلقاني عوام كشرازاني اللبير باور راستي اجتمع بينتي بكن حيوان سربر له مناسبيه بناوي في بيغمر خداو يان لخوش شيء أوصلي أبرام بوصلي أبرام أما اللي حقيقته منافات الإيمان يان ذل السر أبرام بناوي بيا غمر صلى الله عليه وسلم يان أم حيوان سر أبرام بناوي خواوي بيا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم واحد الأحدا نابل عبادة حيوان سربرين ناوي هزك سربريت بالي بوه هنا من بالي عقيدة بسمة كريمان حيوان سر, حيوان سر, سر أبرم تقربا بو غمر خوهم لبيع غمار خوان زيكا كم هو؟ أما غلطة للايو رادي إما وابع قال لريخ يان لريخ أما قبل يبوخا سري بو أصحاب الشتوى إن شاء الله الاثنين درس أبو مارون أهم أقى غلطة أنا. ناو خابريت بال في غماري صلى الله عليه وسلم ناو في غماري خوا حيوان صبرين بخوا في غماري في يام بفي غماري في يام تقربل بفي غماري خوا صل الله عليه وسلم هموي هلا عقيدة أعمال شركين كإسلام حك بداية و بصر كامشلي تعالى كناوي صبرين غير تعالى عقيدة And your man صرف telling تقرب this is an love ul عبادته the event is required for Christ and jest to all Valanciers. Your brother عبادته ما دام عبادته your think about, نبي خود said, and why do you think about glory itu? چې پیغمبري خو صلي الله عليه وسلم دې خدایا خوشي حيواني بخوا سره لري خوې له خواني زېګي دک دوا او کو ساجد پیغمبرانې تر اوليا کاين تر صلوات والسلامي خو سره پیغمبران او رحمتي خو له اوليا کانبې خوش مولود نامه مولود نبوي او احتفال او هانګه بدعاي او زياداي لديني خو تازه هات او لديني خو وا له چ روانګي کې تو بياني بدعته کې بيكَاوته وحقده وكتواه، لا كم لا أبوي بريقصيتي بكي، هرب يكَاوته تجِب برة لفُخَلواته لشركاته خرافيات، كان لو وخلق كم ده،, ده لاسلام النبي الإسلام, الإسلام, الإسلام تاريخو تاريخ جلبي يا خمريق واسمه عبد الكاوية. واتل سردم يصلي بالصلاح شنابوا. شوار صصال بين صصال شش صصال حوس صصال. دواي مردي في يا خمريق وعبادة يقول بدعية كتاب بدينودني أبي بديدين. أي أو, أو كتاب ودين نبو كبي يا خمريق وأخوي ما بو. هذا أمجومك فهذا. إمام سويتي رحمة خوالي بالحاوي جلديك لا فرسط وهشتانو دفرميت. وأول من أحدث هذه البدعة الملك المظفر بإربل في القرن السادس أو السابع. دفرمة كم كسر بيد أم بيد عيد دروس كريدي هنا بتربي لوا ديانة بس هي أولي أولي المظفر مل المضافر بولصا لقرن كان صدكان الشش حوت هجري لا ولا يلاذي اما أما اخوي أخو أصله إلى مصر بوا لقرن كان شارم وبيان إمام إن عمل المولدي حدث بعد القرون الثلاثه وأول من أحدثه بالقاهرة المعز لدين الله الفاطمي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 هر باز نکردم لوکاتانه دم. دعای هاتان آدی خواهد تعالو و با مناسبی خوشی و صی و چی و چی که زیاد بکرای تای سکه واقع وربوت اله ملاقات اگر نکی تامبار تکن بیداعی اگر نکی خواهیت و تامبارید. ای مشو، بکو اهل سونو جمعه کشون کوتی سلفی صالحی خمانین پی اشکالی امت رحمتی خوان لبی قناعت بن وایه. احتفال آهنگ بَهُوَي لَدَائِقُونِي بِيَغَمْرِ إِخْوَاهَا صلى الله عليه وسلم بيدعيك داهن راوك لداهن راوكان كأصل أساسي للدين إخوة تعالى لسردن بيغمار إخوة نبوه صحابكاني بيغمار إخوة نان كردوه خليفكاني بيغمار إخوة أوتوى خليفة برزكا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اشتوى نان كردوه ويجيك لزاناني قرون مفضلة صحابه و تابعين تابعين اشتوائنا كدوا و امام شوار امام جوركي، سر اذهب ابو حنيفة ومالك مالك احمد اشتوائنا كدوا و باسا نكدوا تما شك يبكان ابوكي يكفت لو باريوه لأنه سردام او باسا ليه ابوه والله او كسيمون صفيت ام الله مبسيتي كأضي في غمر اخواني اكدوا اصحابنا كدوها خليفه خليفة اعنقذ لسردم ابو حنيفة و شافعي واحمد رحمدي خوالب اشتي ونبو بس نكره لكتابه كاني بس لو سردمه دين النبوي ابي الشيء كي تربت له دين النبوي دين ام جاوبه اجى كسي منصفه كيف هذه دراجيناه خلق زياتر جو بغري بلا ام بو بس كان روح بكينو كان بتوانن ردي اوحج الشبهه نبدا نوا كاين ام باس کی کربلا خدمتان لسردن پیغمبري خواینه بووا جواب گران اما کی فایته بووا لا مگه چونکو امام مالکی فرموشان جار بس ما کدوای اي فرمو او الرجال لسردن پیغمبري خو صحابه کان دین نبو بیت امره چيب او اي دین بو دینه هتا قیامت او اي دین نبو بی عبادت نبو قبول مغربيه امره چيب بس کی چون باسی کی بی رازين دوا دین نیو قبول نیو مردوده ام ولا مکفاده لمن كان له قلب او الفقه السمع وهو شهيد و امش بحقيقه تشبيها بججنكان جنكانو اهن نصران كان كصالنا نصر عيد ميلادكان نصرانكان نصران كان, نصر كان هم صالح عيد ميلادو يادي لدايقوني او كان بتعاج كسي عظيم نادر للنايان امش ليه وهاتون اسلاموا كان هم صالح يادي في غمر فوا صلى الله وسلم وشي موليد للغه عربي ده مكان زماني لدايقو كسيكا المولد في اللغة هو مكان أو زمان الذي ولد فيه شخصه. عرفلا شد أو موليد. موليد نا وبو شوينيك يأخذ وقتك وقتك ككسيكتي لدايقو بيت. مكان شويني في غمار صلى الله عليه وسلم كل شار تيدا شارم مكبو. هرسند للروج لدايقو نفي خلافة لبعض علماء ايا دعاء نزير ربيع الأول ياخد نور ربيع الأول بلام أوه كمشهورة لنا هند كتابه الأول خل كده دعاء ربيع الأول كالعام الفيل بيغمر إخواني داعي أبو وسلم كاتب بيغمر إخواني داعي أبو قابقي من ذلك وكاتب بيغمر أبد يادي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 اخو ازواج الجبرائيل بنذ بوحي بتواتيها تمال او ترسا فالزميلون زميلون تخو بان من بيجد على الرزاله رساله نازل يب في بيغمل بي اخو صلاه كوابو كات الى بو قومك يب ينكدوك تجي غير دين بونو اساس الاسلام لبونو وكاتي اخوي جول ابو اخوي من اول الصاله دايق بو أهانجو حفلين لدايقون دباهني حيوان صبرينه بخمان بيكينه ويادي من اشتوىينا كردوها وبحياةي روج الارجان إشارة تبونا كردوها نتلميحا ونتصريحا باس كردويا أي باشكواش رعيتي أوى لشو ها أرتن خد بوينا كرناقة فرضا الی ما می‌خواید خویه نی‌حیوان صبری و بیو، اما اگر اون لحن داشته، اگر باید کرای بیت، آوش مولود نه. هاو خرسون یوزبان آگشتی وای، باو باپیل آگشتی وای کدی بیت، اما حجج نیه یکم، لبروی باو باپیل، آهالی شرق جاهی لیون، آهالی شرقو، آهالی نفامی و بی تو دینیالی ول بگری بی که دش عو تسلیب اما یک، و او کرایل دعیقو، نه زنی باو باپیا کمری اگر بیا زنه بیت پیغمبر خو لا گورج جهتین ناکر ان اقول مناری زنه بیت پیغمبر خو خوش اندو یست یعنی اگر رخ یلی به ال منداری ان کوشت خو نه زنه بیت پیغمبر خو صلی الله علیه وسلم وکاتی کهش گوربو بس منکر جهتین که قومکی اگر بیا زنه بیت پیغمبر خو حیوان بو سره یعنی مناری ان یعنی که گوربو جهتین ناکر شتوه نبوه آیه شبهه او کسان کی ارین مولود نامهیا كيف جائز إذا زمان؟ شيء بالجاي كمبيه؟ بلام لحقيقي هذا من نادم. شيء شبهه كمبيه؟ بالجنيرة صدي. بالجاء أودلي حق. أما شيء شبهه كمبيه فيكرين؟ فنام بردود البرك ومرك شبهها. بيرمتي خويا عزوجاتي ما أول شبهها نرد الدين بيت. ما إيش الله لو تاركانته؟ بالجاء كان خومن باسخين. كبدا عام حمرامه بطيبتي مولود نامه بسني بالجاء ما شو هي كمان اجرنا وارين ابا لهب بارين ابو لهب بينرا ولا خو جاركان، برسيار الليكره على تو عذابت شونا ودي من سزاء ادريم بلام شوي دوشمه عذاب مسهل اجريات بو ابو لهب لبروي من اختي خوي خبرن دا ابيم كعبد الله كريهيب وعبد الله بن ناوي ناوي ناوي محمد من جاريكم ابو او جاري من خوشي 30 جاری کم نایی ثوی بود، هادو دی ابو لهب بر از ذکر مندل کی بود؟ لخوشیت مادم مجذی خوشه داوپیم آتو آزاد زن شو هاتوا، لی آبی باوران و دین و زیرت. ولامی آم شو به یکم، آو کسی که آم خویج را واتوا عباسی کلی عبد المطلبه، آو کسی که لی روايت دروا مرسل، مرسلش ل اقسام قبلني ضعيفة أم ولامة ولام صحيح بي مزعمه صحيح بفرضًا أم كبراه بنيوتي بيش أو ينصمها بعباس بي بيش أو ينصمها بتعز شا بيغمر تعز داعي هو بنيوتي ما بيغمر الله حجة كافر بيني بي تو سيتوسي سیم خاو بینین اگر مسلمانش ببینید حکمی لسر بینید نادرید چیزی اگر کافر کافری ببینید اگر مسلمان امشو خاوی ببینه خاوی خوشو راضیه برای ولای مدام و خوای اما اوها آکین بیب به حکم شرعت نه بیب خاو نه بیبه شرعت چون کی خاو حکمی لسر بینید نادرید اگر مسلمانش چیسگیش ببینید اگر کافرایی کی بیب آور بینیتی آبی بکره به حج كالله وحي أويش يأخذ بيعي كمسلم خوي بيني بيت بيعن بريخة إقرارك لي بريخة وكذا راسه خوي أبو. الله أم خوي, خوي بيني وأم كزيك أم خويبي ام خوي مزعومة أرن عباس سيأخذ ابو هابي ابن عبد المطلب خوشكي وفرحكي ورزاقكني جاريةك خوشي باقي بشر وياه تزوج على برزايك أبد خزمه كت كره باشي أبد خوشي خوش بي فرحه طبيعي بوا نجب ويدل خوش والله كرهك ما نبو أبد بيع غمر لبره ونبوا هلود براكد كره كي بو باو طبعا لزق داي جو که با او گفتی وادی کرد، ام کرهایی بو بدمه، دلی خوشبو. اگر خواگر راز بید، هرچند دو ضعیفه. اگر راز بید، دلیفی خوشبو کرهایی بو و جایی اما کوای باسی ملودیا، کوای باس پیغمارهی دیا، کوایی مزرعهی دیا. آیا کسی کرهایی بو دلیفی خوشبوه؟ من داله چی بو دلیفی خوشبو؟ آمیده حکومتی بجی بگی؟ نه خیر. ام خواه اوت من لعنتی ابرو بین كأبو لهب ابو لهاب ابو لهابش واتعلم تبتيدى ابو لهابي وتب دين طبعا هو كيف دار هو هو هو هو هو هو هو هو ولا هو هو هو هو هو هو هو هو عالم التجربة جيّة شو أقل هو راكب خوي كابراهي بيدين أبو لهابيان عباس كي شوي إسلامية أو دينية خشية باطل أما دينية أو كسي كشار زابي بقصور فيكه دزانية أدريش عكمن أما السنة إجماع قياسة لسر أندى بوجعله أندى هي كل أدريش ميتينية شون كرد أما شبهية كمان خلو شعيرة شبهية دوميا دلنا على فرموتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما دام فيها غمر إخوان رحمته إيه مش حابلي بواكين يكمل جال ولما كأدم آية شيء بلقيك لم آتا كزائدو توملنا مبكيت خاف فلم روانك رحمتي رحمتي بي بيد بخاركي كدينيا بباسكي لتعارجكان كان شركه خرافات رزقار يعني كيدري عن بي ان بيني بنا إيمان وتوحيد حق توما نروانكير نار توما هنا يا دنيا ورحمة بيت بس هناك نار تولا داعي بقي محمد تولا داعي بروحمة دي كوباس ويديها أفرمهم ما أرسلناك توما ننار ببيع غمرات إلا رحمة جنبيه نأ فرموي توما هنا يا دنيا وبرحمه بس ويديها نفرموي تولا داعي بقي نباسي هنا نكيد دنيا كات نباسي داعي بني كات أفرم الروانكيرني تو كبوتي ببيع غمر بقمة شيء يقولون ان اطفالك ان تكون اطفالك ان تكون اطفالك ان تكون اطفالك ان تكون اطفالك ان تكون كان ان تكون اطفالك ان تكون اطفالك ان تكون اطفالك ان تكون اطفالك ان تكون اطفالك ان تكون اطفالك ان تكون اطفالك ان تكون اطفالك باش الصحابة كان حفظيان بود ذلك نكر دبو بوب عملي تطبيقها نكر بدعية وكتوبكن لا ولام دولة ولام نية الله راسك باش الصحابة كان باشا بو خو لبنيان بود باش بون روج حفل مولنا ماين نكر خو حفظان كدبو آية تلا الصحابة فهم الزيات ربك القرآن مولام يكم دوهم آية بوتي حفلان نكرت أوان بو حفلان نكرت سيم أم آت دابا زيبو في عمل خو خوي آیا که با خوی دبازی، خوی ل تی نگیش حفله با کات، آهنگی بگیرد بخارگیبی بکن، خوب خوی دبازی، نخیر نیه. ای باتبیقی هنگاره، غیر لجوری هنگام سری بسونا کات. علی تو هاتی بناو قوم کات، با پیغمبری رحمتی باین، نه علی تو لدایک بود رحمتی بس اویتی نیه. کو اعقلتان، تو خاطر دینتان، کو آماندی علمی، آیا دین آوت بیخیرد، لدینی خواب آوتی اگن؟ إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في صدور شو بهي سياميان أرى في غمر أخوات صلى الله وسلم لروجي عاشراء بروجوب وفرمي أصحاب غانم إو اجتداء بروجوب فرمي أنبوه في غمر أخوات صلى الله وسلم روجي عاشراء أخوات عز وجل موساو بني إسرائيلي رزقار كرد لجس ظلم استمي في كان إما شفاظ بوخوات تعالى موسى أو رجوب الرجوب أبوه إيه مش برجوب بينه أو لا أو رزقنا إيه مش حفل لكن لا خوشي هي دي بيغمر الخزنة شبه لا قولوا فعل وحيه على وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بيغمر إخوة برجوب وحيه وحي هاتوا فرمانكوا برجوب وحيه آية توحيد تو بوهات كلا دايقولي في غمار الخوا حفل بجيد أو وحيد بوهات أو زعيمه وحيد بوهات وبروجبه أدوسي بوهات هو في دوهم آية في غمار الخوا بوحيد أبوهناهات بلا برجوبة يعني حفله بكذا أبوه أهناك تؤسأ كيكي تنس ناقضيته يا في غمار الخوا برجوبه تيدا أو وحيد خواي بوي أمريكا دو دينها آية تو أمر حفلات كيكي تو بفيديو توحيد بوهات نخيب دوهم بيغملي خو با روجوبو لا شكري خوي تعالى توغا شكري خواكي تو حب الروجوتي الى حفله اهن هي ستناقوغا لا دولا تناقوغا يكم تو بالعيق الكردبه بي بلغا دوهم بيغملي خو با روجوبو توكي بالاستدلال الي بيغمل با روجوبو مش حفلاكم انتو با بيغمل روجون بروجوبم طلم تو بروجوني تو حفلاكي دو اهنكي دو اه شنو ناني زوره كي دو هيد بقربالغي و لو روجو تو تيغوتيو غلطه كاش راي شو هیچواره من، ارن حدیث صحیحه بیگماری خوازم دوشم و پینشم بر رجوب وا، ی صحیحه. بیگماری خوازم دوشم بر رجوب فرمود، لا و روزه داعی بوم، ولا و روزه قرآن ممندا بزیوا، و اتبو بیان کرد، بر رجوبونی دوشمان، خیری جوری تداه. قرآن تدا بزیوا، بیگماری خواه تر داعی اما یک، هلی حدیثی که فرمید دوشمان و پینشمان کرد و کانی بند برز كده وكان يبان ذكاني خوا برز البيت ولا خوا عز وجل. حين خوا شميش دوشمان وحين شم دوشم بروجون كزوجة خوي بروجبو لا بروجون دوشم وحين شمان كده وكان ببرز البيت دوشمان بروجون يا نان أخون آوى خلو حفلةكن. اللي والله إما بروجونا متي دا إما عكسي بيغمروا شوبهي بين جميعاً دل يقرأ قيّة الخزارينية، كي هي جام بين مينيت، أرين قيّة الخزارينية. كل دين قرص ما كروا، وانية دين. أيوب خي بخوي بل راسو شاب ديني خوابش يميني، ديني خواتيك تعلم زرد لو تعلم زرر لو زرتر ديني خوا زدوقيت. شرك وكفر دين تاوان قيصر اللي جه بيكين كل قيصر جا بيكين وزارينيا خلين أمد دليل لسر الإفلاسية هركاتي في خوجة فينا خلين قيصر كوزارينيا هرك سعودي وزارينيا وقيصر جاب بيكين هو أو مفلسه أوه إيش بالجيف ما هذا سب تحتايكه سر أوهيكوا كلا رقي بقولك دليل مباح عبادتنا ما تكرضي عبادات شي دكي مباح خواردنا خواردنا واي تجيبرك السفره ها نجي قصوباسه ما دام مباح بد انجامي زرينيه بما مرجي مخالفه نص نبي مخالفه شرع مباح. بدين هم صار دي بدين بدين يجي واي خويا ازرجل قران فرمي اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سوره مايده افرمي اليوم اكملت لكم دينكم ام آيات دابزي والله علم الروح جمعه لاخر حج بيغملك وحجه الوداع لا دون يجي اصرب قران دابزي خوي تعالى فرمي اليوم اكملت لكم دينكم أمر دين متان تواكرت تاوكر كامله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 وراضيت لكم الاسلام دينا راضبم اسلام عين بو برواضي من هج ديني هل بجري غير الاسلام خالد راضي نبي هج عبادي بك غير اوك الاسلام هي خالق الله هنا دراجي الاخوه و بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هركس لديني ديني دا دا هنا را بي نيت ديني بيد عيك بك هذا ديني خويا بنوع عباده وعقيده هر شيء دبري الدين خويا بيانك مردود بس صاحبك ما كيت ايه بيد بس ما كتر لدواء شوارم لو نبوه كل زمان فيها نبو تو مردود أو في مردوده وقا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد كدويبك نوع عبادته دي دين. اجل لجدي خوي اتفاق ازاني اللازمه بيغامر خوي من بدع اجل مالك أوي أوي او دين دينية. او دين خذ خلق زورك ذا الإسلام الاسلام فرموا انا ما بدعيه ولا اسلاميا هزور ذا الهندي كسيدرت حزب البدعيه وحزب السنني اري ان بد اما الولد ناميا بدعانيه تنهاتنا ما مصاغ علينا هند ما مصي ام عصروا اري البدعيه على مكات الوان توه ده من لو الله ثاني جو بقره بزنا عالم ما يش فرموا نقبر قصي هذه ما مصي ام عصر بيت من تنهاهش عالم ك ورقد جيبوه ثانو سوى عالم الزور أفرمن أمي بدعية أصل أساسييني بل أهمها الش عقل بهد بقصيب يكح عالم هل آيات كانوا حديث كانوا كيف ابن الحاج رحمتي إخوائي اللي بينج إلى عالم الجورة كان لكتاب المدخل الجلدي دولا بردوا ومن جملة ما أحدثوه من البدع ما اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات. وإظهار الشعائري ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد سبحان الله تنمت يشك لو بدعانه وداه نراواني كخلق ايتاو عقيدين وايا شيكي تشاكوا عباده غوريا على الشعيره الدينيه اواكل ما ربيع الأول بناوي مولد زنه بروز تاج الدين عمر بن علي اللخمي الفاكهاني ناميجن سيو بشكل لانده فرميد بنانجاني المورد في الكلام على المولد ليه فرميد بيدعية اصل أساسينية سيم إمام ابن تيمية لكتاب اقتضاء صراط المستقيم زور بتفصيل باسيه كأصل أساسينية شوارم محمد حامد الفقير لتحقيق كتاب اقتضاء ده فرميد بيدعية وأصل أساسينية الشيخ علي المحفوظ كتاب كدانا وبنانجاني الإيداع في مضار الإبتداع سبحان الله كبدا اعتندة ذريه تعالى. ششم إمام شوكاني بحث هجوان لسال مول النبي دفرميت لم أجد فيه جوازه دليلا. إمام الشوكاني دفرميد يقبل نبي النبي لسال جائز ديمول النامه. حوتم تم إمام الشاطبي لكتاب الاعتصام دفرميت بدعيا هاشتمن العلامة بشير الدين القنوجي كتابه دنا وغاية الكلام في إبطال عمل المولد والقيام. سبحان الله. أنت علم رسالة ونامين وسوا كم بيدعيونك ليت أمره في الله إما أجر مسلمان يعبدونك هاد. رد ينبداته أريم أمم مصايا ديني خوات قريوة. تو ديني خوات قريوة. لسادم بيغمره أصحاب كانوا تابعين تابعين تابعينه لسادم أوبياه صالح على نبوة. تو قريمة من قريمة. من لا سأل أصلا ما تو زيادة كل ديني خوات على قريوة. بقر ولا خير عز وجل ديني خوات مشينا. بيد على ديني خوات حرامه. في غامر الإخوة صلى الله عليه وسلم لهمو جمعيك لهمو تالك أني إياكم ومحدثات الأمور ورياتا أكموا لشت تازة دهاتو بناو دين إخوة فإن كل محدثة بدعة همو شتك بناو دين إخوة بدعية وكل بدعة ضلالة همو بدعية قم يسر لشواوية وكل ضلاله في النار همو قم رايق بأقل جهنم بأقل جهنم رازيبيت اول أول شيء نيزاني أخوة تعالى لو ميناكا الخبينادا تجنيزانيه، أما الدعاء وكبارهم بهو كبدعائه أصل أساسيه، بانجبه بقي خرج بيهم رجول لا إخوتي على تعبان على قلما لبر خاطرنا وجوانا كان خدا الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه